ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 ولن ولا يشرك في حكمه احدا وتل ما اوحي اليك من كتاب ربك كلام مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدا